إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 وما تحمل من أنث ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير